وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالِافِكِ رُسْبَةٌ مِنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّمَّا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ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 فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولو لفضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسككم لمسكم فيما أفظت فيه عذاب عظيم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 والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم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 وفرت ورزق كريم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتًا غير بيوتكم حتى تستأنسوا حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون.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 أبناء بعولتِهِنَّ أو أبنائهنَّ أو أبناء بعولتِهِنَّ أو أبناء بعولتِهِنَّ أو إخوانهنَّ أو بني إخوانهنَّ أو بني أخواتنَّ أو نسائهنَّ أو ما ملكت أيمانهنَّ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 وأنكح الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإماءكم إن يكونوا فقراء يغنم الله من فضله والله واسع عليم وليستعف في الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنم الله من فضله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 والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الضمآن ماءً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 يجعله ركما فتر الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبار فيها من برد فيصيب به فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء.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 مَا بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ, فأولئك هُمُ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 والقواعد من النساء التي لا يرجون ركاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهم والله سميع عليم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 أو بيوت إخوانكم أو بيوت خواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخواركم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحاً أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتاً